فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة ا ل أ م ا ن ة م ن ز ل ة ا ل أ م ا ن ة هي ام المنازل و أ ج م ع ه ا وكل تكاليف الدين من عهد آ د م إ ل ى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل تكاليف الصلاح والفلاح كل ذلك جمعا للشرائع اجمعها وللعقائد كلها مما نزل به الحق ونزله الحق من الدين ا ل حق كل ذلك يدخل تحت مسمى ا ل أ م ا ن ة و ا ل أ م ا ن ة م ن ز ل ة من حيث إ ح س ا س المسلميه كل الناس قد كلف بامانه الدين لكن الناس يختلفون يختلفون من حيث اعتقادهم فهناك من يعتقد بها ومن لا يعتقد بها و م س أ ل ة الاعتقاد هي فيصل ما بين المسلم والكافر وكلامنا في هذه ا ل م س ا ل ة اليوم إ ن م ا هو مع المسلمين والمسلمون من حيث ا ل أ م ا ن ة نوعان او فرقتان كبيرتان ة فرقة شعور بها فرقه تشعر و بها وتحس بها وتحمل همها ف أ و ل ئ ك ا ل ا م ن ا ء وفرقه و إ ن كانت تؤمن بها إ ل ا أ ن ه ا غ ا ف ل ة عنها لا تشمل لها هما ولا تضرب لها حسابا وانتقال العبد من ا ل غ ف ل ة عن هذه ا ل ح ق ي ق ة إ ل ى ا ل إ ح س ا س بها وحملها معناه أ ن ه دخل م ن ز ل ة ا ل أ م ا ن ة وهذا الذي نحاول اليوم تقريبا حتى أ ن نكون من ا ل ا م ن ا ء من الذين وصفوا بهذا الوصف العظيم الذي عرضه الله عز وجل قبل خلق ذ ر ي ة آ د م عرضه على السماوات والارض والجبال ف أ ب ي ن ان يحملنها وحملها ا ل ا س ا ن وذلك في قوله سبحانه وتعالى إ ن ا عرضنا ل م ا ن ة على السماوات والارض والجبال ف أ ب ي ن ان يحملنها و أ ش ف ق ن منها وحملها ا ل ا س ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا وبينا ن أ ك ث ر من م ر ة أ ن ظلمه وجهله إ ن م ا هو ظلم لنفسه ل أ ن ه حمل ما لا طاقه له به وجهل ب ح ق ي ق ة ا ل أ م ا ن ة ل أ ن ه لم يكن يدري على وجه التحديد ما ا ل أ م ا ن ة ف إ ذ ا اتصف ا م ر ء ب ا ل أ م ا ن ة فلا يحتاج إذن الا ن إ ل إ ل ى ا ل ق و ة التي تعينه على حملها ولذلك كان كمال ا ل إ ن س ا ن في اتصافه ب ه ذ ه الوصفين ا ل ق و ة و ا ل أ م ا ن لأن ل أ ا م ا ن ة بغير ق و ة وبغير ق د ر ة هي صلاح لازم غير مؤشر غير متعزين على ا ل ص ل ا ح المسلمين و ا ل أ م ا ن ه مع ا ل ق د ر ة هي صلاح مصلح وخير منتد متعزين الى الناس ولذلك قال عز وجل حكايه في كتابه الكريم إ ن خير من استاجرت القوي ا ل أ م ي ن ا ل ق ولذلك ي ا أ م ي ن و ل قل قول الله عز وجل إ ن ه كان ظلوما جهولا ظلم الفه ل أ ن ه ا أ ض ع ف من أ ن تحيل هذه ا ل أ م ا ن ه و ا ل أ م ا ن ه تحتاج إ ل ى ق و ة وجهولا انه لم يكن يدري على و ج ه ا ل تحديد كما ذ ك ر ك تبعات ا ل أ م ا ن ة و إ ن ن ا أ ب ت السماوات و ا ل أ ر ض والجبال أ ن تحيل ا ل أ م ا ن ة أ ب ت ذلك إ ب ا ء إ ش ف ا ق و أ ش ف ق ن منها لا إ ي ا ء عصيان ل أ ن س م ا و ا ت و ن ا ر ض والجبال أ ب ي ن ا إ ع ن ي ن ا فهن ابين و إ ب ل ي س أ ي ض ا أ ب ى إ ن م ا إ ي ا أبا ء إ ب ل ي س إ د ا ء م ع ص ي ة وتمرد وعدم خضوع ل ل ر ب و ب ي ة ومقتضى الالوهيه بينما إ ي ا ء س م ا و ا ت و ن ا ر ض والجبال هو إ ي ا ء إ ش ر ا ق وعتبار لله الواحد القهار فهؤلاء المخلوقات علمنا خ ص و ر ة ا ل أ م ا ن ه وعظمتها ف أ ش ف ق ن ا منها ومن حيث أ ش ف ق ن ا أ ب ي ن ا ان ي ا ي ي ه ا ا ع ت ب ا ر ا لله الواحد القهار وقابل الرب عز وجل ع ب ر ه ل أ ن الله العليم ا خ ب ي ر سبحانه رحمن ا ل رحيم و إ ن م ا كان يعرض ا ل أ م ا ن ة عرض السليط لكنه محمول على الاختيار التشريعي لا القدري التكوين الاختيار ع ل أ و ت ك ل ي ف ب ا ل أ ح ر ف و ا ل أ م ر ا ل أ م ر الرباني فيه نوعان وقد ذكرهما شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي ن ي ة رحمه الله وكذلك ا ل إ م ا م أ ب و الحاكم الشاطبي وغيره من العلماء أ م ر و ن قدري ك و ن ه وهو الذي لا يستشار فيه ا ل إ ن س ا ن ولا يخير فيه وهو متعلق بتقدير ا ل ت و ن و ت د ب ي ر الراجع إ ل ى اسم الله ا ل أ ع ظ م الحي القيوم الذي هو سبحانه وتعالى قيوم السماوات و ا ل أ ر ض قيمهما و من حيث الخلق والتدبير والانسان عنصر من عناصر هذا الكون ق ا ض ع ل إ ر ا د ة الله التكوينيه وهذا الذي يستفاد من آ ي ا ت التكوين ا ل أ م ر كما في قوله عز وجل إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له قل فيكون فذلك ا ل أ م ر التكويني الخلقي القديم اما ا ل أ م ر ا ل آ خ ر فهو أ م ر خيري لكن ليس بالمعنى الذي عند علماء الفقه والاصول أ ي ا ل إ ب ا ح ة لا خيري ت ل ي س ي كلف الله عز وجل ا ل إ ن س ا ن في ا ل ش ر ي ع ة هذه هي ا ل و ح م ل ه فهذا عرض إ ن عرضنا لمانه السماوات والارض والجبال ف أ ذ ي ن ان يحملنها و أ ش ف ق ن منها وحملها ا ل ن س ا ء فحمله إ ي ا ه ا فيه معنى الاختيار لكن ليس الاختيار بمعنى سواء الطرفين ان فعل او ترك فهو سواء ولكن الله عز وجل من حيث كلف ا ل إ ن س ا ن كلفه أ ن يعبده باختياره أ ي بقراره هو ب ن س ا ن و ب إ ر ا د ت ه ل أ ن الله الذي يحكم ا ل إ ن س ا ن ب إ ر ا د ت ه إ ر ا د ة قدريه ة ق ل ن ا من حيث الله انصر من الانسان ع ل ا ص ر الكون ا ل م خ ل و ق الداخله تحت أ م ر ه الكوني إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا ان يقول له قل ذ ي يجري في ج س د ك لا ي ج ر ي بسيارك بس الذي ينبوض بإرادتك حلبك ولا ف ي صدرك لا ينبض لامريكا ولا يسكت ب ن ا ي ولا يخضع ل ف ر ص ت ي ف إ ذ ا هذه ا ل أ م و ر و أ م ث ا ل ه ا ولادتك كيف كانت ومتى ومن أ ب و ي ن كيفهما ومتى تكون و ق ا ت ك إ ل ى غير ذلك من ا ل أ م و ر انت محكوم أ ن ا و أ ن ت كل الناس محكومون بهذه ا ل إ ر ا د ة ا ل ق ا ر ي ة وهذه ع ب ا د ة هذا نوع من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة ايضا انما هي ع ب ا د ة ا ل إ ك ر ا ر والتقدير الكوني إي ف ي ه ا طوعا أو كرها ا ف ل أ م ر وارد ب ه ن ا معنى قالتا ت ي ن ا صائما فقد استجابتا لامر الله القدري ا ا ل إ ل ز ا م ي القهري ثم بعد ذلك ا س ت ج ا ب ت ل أ م ر الله التكليفي ا ل ش ر ي ع ي المبني على إ ر ا د ة ا ل ا ن ومعنى هذا أ ن الكافر يعبد الله قهرا ولا يعبده اختيارا يعبد الله قهرا من حيث خضوه رغم أ ن ف ه ل إ ر ا د ة الله تكوينيه و ايضا ل ك ا ف ر قلبه يذق رغم إ ر ا د ت ه ودمه ي ج ر ي بغير أ م ر ه ولاميه وعمره ندايته ن ه ا ي ت ه ا ل أ ق د ا ر المحيطه به كل ذلك عباده من ع ن ا ل ع ب ا د ة يعني ن ه خاضع ل س ن ة الله ا ل خ ل ق ي ة ت ك و ي ن ي القدريه أ ي استطيع الكافر أ ن يخرج عن طبعه البشري ويعيش ع بذلك ط ايستطيع م ولا شرب أ أ ن يتحكم في شيء من بدنه الخارج عن طاقته أ ي س ت ط ي ع أ ن لا يتبول قط ولا أ ب د ا أ ي س ت ط ي ع ان لا ينتشر له ظل في ا ل أ ر ض إ ذ ا مر بالشمس أ ي س ت ط ي ع أ ن يتحكم في ه وفي بدنه من حيث هو خلق و ج د ا ل ل ه لا يستطيع فهو ع ب ذل الله قهرا بكراء ويستوي في ذلك كل مخلوق ا ل إ ن س ا ن والنبات والحيوان والماء والهواء السماء و ا ل أ ر ض وكل ا ل خ ل ا ئ كل شيء ي ح ك و م ب إ ر ا د ة الله القهري ة القدري ل ا س ن الله عز وجل ي ج ا د ي الصالحين على ص ل ا ح ه ويعاقب الفاسقين والكافرين على تمردهم جعل لنا شريكا اخر مبنيا على الاختيار ماشي معنى الاختيار الى ف ق لا و هو المشكله الذي يدرسه ب ش ك ي م ا ل ح ر ف عند بعض ا ل علماء الكلام ويطرحه اليوم عند الناس يطرحه اسئله الانسان مخير ا ولا مخير السؤال ي د ه غلط ل أ ن الفومبس م ه في ا ل ص ر ح ه غلط و إ ن م ا معنى الاختيار ماشي المعنى العام اللغوي لان المعنى العام اللغوي الذي ع ن د م اختيار فما في حاجه الخفر هذا غير موجود في الشريعه م ي ف ل لان اذا ا ر ان تؤمن بانك و ب ي و ان تؤمن بانك قدر انت واذا اردت ان تؤمن بانك ان م بانك ان م ن ب ا ك ان ت ب ك ان ت م ن بانك ان تؤمن بانك ان ت ؤ م ا ن ك ان تؤمن بانك ا ت ؤ ن ك ا تؤمن بانك ان تؤمن بانك ان تؤمن ا ن ك ان تؤمن بانك ان تؤمن بانك ان تؤمن ا ن ك ان ت ؤ ا ك ا م ا ن ك ان تؤمن بانك انك ان تؤمن بانك انك ان ت ؤ م بانك انك انك ان ت ر م ن بانك انك ا ن ان تؤمن بانك انك انك انك ان ت ؤ م بانك ا ن ن ك انك ان ت ؤ بانك انك انك ا ت م ن بانك ان ت ؤ م ك ان تؤمن بانك ان ت ؤ والسوء ي ن ا سواه فالهمها فجورها وتقواها قابليتها للخير وقابليتها للشر الهمها هذا وذاك والقدره على الفعل والقدره على الترك ثم امرك امراء الزام ايش اختيار ان تعبد بهذه الاراده التي انت تملك باذن الله طبعا تملك التصرف فيها هذه قصه التكليف وهذا معنى الامام التي حملها ا ل إ ن س ا ن أ م ا ا ل أ م ا ن ة ا ل ق د ر ي ة ا ل ت ك و ي ن ي ة ث ا ن ي ة قد حملتها السماوات و ا ل أ ر ض ايضا والجبال الارض تدور بالكبار لامر الله عز وجل ه ذ ا ا ولا تستطيع أ ن تعيش دورتها م ا تستطيع ولا تفعل ذلك إ ل ا حين لا ي ع ز ا الرب العظيم ب ن ه ا ي ة الكون أ ي ان تشرق الشمس من مغربيين ف م ع ن ا أ ن ا ل أ ر ض عكى تفح دورتها ولا يجوز ل أ ي جرم في ا ل س م ا ح ولا في أ ي ط ب ق ة من طبقات الفضاء أ ن يسير بغير أ م ر ربه القدر ي السوء و ا م ا ا ت في هذه المخلوقات إ ر ا د ة أ خ ر ى إ ر ا د ة الطاعه ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة بالمعنى الذي ذكر و إ ن ي شيء إ ل ا ي ت ب ح بحمده النفي الداخل عن ا ل ن ف ر ة يفيد الاستغراء والعموم يعني ليس هناك من شيء إ ل ا وهو يطبع لعبد الله بما في ذلك بدل الكافر قلت قبل قليل المخلوقات ر ا ب ع ه ا ل إ وإن بالإرادة الإرادة الكونية والإرادة ر القدرية القدرية ا الكونية الكونية ا د ة ويعمل ل ت ي ا ر ي ة ف م ن كفر ف د م ه غير كافر و ن ح م ه غير كافر وعظمه غير كافر ل أ ن ه يخضع لنا من س ن ئ من النمو والمرض والشفاء و ا ل أ ك ل والشرب والنوم والاستيقاظ ذلك كله ع ب ا د ة وصدق أ ح د ف ع ر ا ء ا ل إ س ل ا م حينما قال أ ي ه ا الملحد الجاحد انظر هذا ظل كساجد صحيح ظل الكافر في جزء الله لانه يمضينا علام في الله كما اراد الله لا كما اراد الكافر ومن هنا ما معنى اذن الامانه التشريعيه التي تقوم باختيارنا وبامكاننا نحنه إرادته وهذا أننا نصدق ربنا الكومية القدارية نصدق اللبسطه في العلماء هو ب م و ا ف ق ة توحيد ا ل أ ل و ه ي ه لتوحيد الربوبيه انك تعتقد ان الله خالق الكون ومدبر أ م ر ه ومالكه الواحد الاوحد لا شريك له اذانه وتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة ت ص د ق ه ا للحقيقة تصدقها بالفعل و ب ا ل و د ا ن والكافر كاذب ومتناقض ل أ ن ه خاضع ا غ م ا ن فيه لتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة خاضع اغماء فيه اي من اعتقد ذلك عقلا او جدا فكونه موجودا ومخلوقا هو خاضع للرب الواحد الاوحد ويطلب منه ان يعترف فقط بهذه الحقيقه اعترافه بهذه الحقيقه معناه انه قد وحد الله عز وجل و امن به والمسلمين حينما اعترف بذلك بدين الله عز وجل الحق م خلال شهاده ان لا اله الا الله وان م ح م د رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حينما ت ع ر ف بذلك وجب عليه ان يصدق فعله قوله و ص د ي ق الفعل القول هو المعبر عنه ب أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة حينما اشهد ا لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله إ ع ل ا ن ا إ ع ل ان ا ل ش ه ا د ة مش ي ن ت في القلب هذا إيمان كل ولكن ا ل إ ي م ا ن في القلب لا يمكن ان نعلم ا ر آخر إ ن م ان ر ي د أ نعلم ن بين قوله في حديث جديد وفي غيره في ا ل إ س ل ا م ان شاء الله و أ ن ا محمدا رسول الله و ا ل أ ر ك ا ن باطلا وفي ا ل إ ي م ا ن ان أ تؤمن بالله فما تقوم أ ن شاء الله و أ ن م ح م د رسول الله و بين أ ن تؤمن بالله ا ل أ و ل إ ع ل ا ن و إ ش ع ا ر و الثاني اعتقاد ب ا ط ل يقع بالميزان ل أ ن ا ل إ س ل ا م هو ا ل ق و ل ي ة ظ ا ه ر ة وشعائر م ت ح ر ك متحركة بمعنى أ ن ه ا تشاهد و ك ل مسلم يعني تبقى كل المسلمين إذا من أنه من خلال إعلانه شهادة لا إله إلا إعلانه أذانه ذلك كان شاهدت خلال شهادة لا الله الله مظاهره أشكال حياته وكل مسلمين أنه من من وأن مسلم محمد رسول سعلم حقيقة عبد عبر وعبر مظاهره وكل أن يظهر ذلك الإسلام عن ومن خلال إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وقوم رمضان وحي البيت وهذه أ ع م ا ل ظ ا ه ر ة ليست من اعمال خ ف ي ة بينما ا ل إ ي م ا ن أ م و ر ب ا ط ن ة و و ج ب ا ل ص ي ق هذا ذاك أ ي أ ن يجمع المؤمن بين إ س ل ا م الظاهر و إ ي م ا ن الباطن ولما كان كالعراب قالت ن قل لم و يدخل الايمان في قلوبكم وهذه فعلا م ص ي ب ة المصائب وداء ا ل أ د و ا ء كما هو في زمان ما هذا و ا ل ع ي ا د ب ه فالمسلمون اليوم إ ذ ن مطالبون انا و أ ن ت في جديد العهد مع الله عز وجل الذي عرضه الله علينا يوم خلقنا في عالم الذر أ ن ف س ن ا واذا اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذرياتهم واشهادهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين واذا اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذرياتهم قال ا ل ع م ا ء خ ذ الله عز وجل ذريات بني ادم اي اخذه الانفس وهي في عالم الذر وهذا ماخوذ من حديث عجيب لرسول الله عليه الصلاه والسلام حديث صحيح م اسماد ل ل الله ه إن الله لما خلق مريح فسقطت كل ن س م ة هو خالقها ل الى يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ح د ي ث طويل فيه ان هذا جعل ينظر في دنيء اي صوره م نفسيه سبيه وانما ذلك ما توقع بعد الهبوط وهذه قصه حدثت قبل الهبوط وفي الحديث قوله عليه الصلاه ثم اهبط هذا اي بعد هذا وقع له ما وقع من نسيان ولكن الحقائق مما ذ ك ر م ا ه و في هذا المجلس من قبل فلا ح ا ج ة ل إ ع ا د ت ي ولكن خذوا العبره ا ل آ ن من ا ل أ م ر أ ل س ت بربكم فهو يخاطب هذه ا ل أ ن ف س التي لم ت ب ع ث بعد إ ل ى ل ح ا ل ه ا من ا ل أ ج س ا د قالوا ب ل ا شهدنا بانك أ ن ت الله ربنا الذي خلقنا ولك وحدك حق ا ل ع ب و د ي ة ل أ ن ا ل ر ب و ب ي ة في ا ل ل ع م الحقيقي وفي ا ل ج ل ا ل ه ا ل ع م ي ق ة م ق ت ض ي ة ل ل أ ل و ه ي ه رب يعني بعض العلماء يقولون إ ن توحيد ا ل أ ل و ه ي ة يقتضي توحيد الربوبيه هذا صحيح ولكن أ ي ض ا توحيد الربوبيه يقتضي الألوهية توحيد ا ل أ ل و ه ي ة يعني أ ن ن ا نصوم ن ص و و ن ذ ك ر ولا نخاف إ ل ا من الله ولا نقدم قرابين إ ل ا لله ولا نشرك به شيئا يعني ما يخرج منا من أ ف ع ا ل و ط و ق هي لله واحده هذا توحيد ع د الربوبيه نفسه هذا وهذا معنى يسع د من قال به وجب ان يكون موحدا لله في الوهيته عابدا فان لم يفعل فهو متناقض لان من مقتضيات الربوبيه انه الخالق اين في حاجتك يا توحيد اسماء الصفات لعلماءك بالرسول توحيد الربوبيه اي انك تثبت لله اسماءه وصفاته واجعلها له وحده ومفتاح اسماء الله الحسنى هو اسمه الخالق لما لان به سبحانه وتعالى كان ربا على الخلق هناك الله رب الكون وهناك المخلوقون وهو كل الكون صدر الكون عن الله من حيث هو خالق سبحانه والخالق مفارق للمخلوق إ ذ ا كان ذلك كذلك وهو كذلك م ن ط و ق ا ل ق ر آ ن ف السنه فمعناه أ ن للخالق حقا على م خ ل و ق ه ما هو هذا الحق أ ن ه خ ل ق ه م هذا ربويه هو خلقهم فله عليهم حق أ ن ه خلقه م وذلك طبعا أ ن ي ع ب د و ولهذا ما ورد أ م ر ب ا ل إ ي م ا ن والتقوى وما في ع ن ه م في ا ل ق ر آ ن إ ل ا وتعلق ذلك بالله ل حيث هو خالق وهذا أ م ر عجيب ف ك ر ه الواحد من ا ل م س ل م كما في قوله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تذكروا ا ل ق ر آ ن ليس في القرآن به عدات والتعبير ا ل ق ر آ ن كلما ورد في الظل فهو يرد به لقصدين شرعي الحق و ا ل ج م ل ة يعني الناس ع ب د و ا ربكم <تصفيق> الذي خلقكم ج م ل ة تصف ربنا هذا ك أ ن سائلا سال قال من ربنا قال الذي خلقكم الم يكون ممكنا ان يكون مثلا يعني في الاشتراب الذي رزقكم بلى وهو صحيح رزقنا ولكن قال الذي خلقكم لانه يامرنا بالعباده ويامرنا بان نتجه إ ل ي ه والامر بالعباده ما معنى العباده ة فكانت وحيد الالوهيه سداده لربنا الذي خلقنا ف ت و ن و خالقا اقتضى كونه معبودا سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من شيء واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وحينما يكفر ا ل إ ن س ا ن يقول له ق و ت الى ا ل إ ن س ا ن ما أ ك ف ر ه أ و ا ل ح ج ة يريدها الله عز وجل من أ ي شيء خلقه خلق ف ي عبيد وسيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما كان في حيرته ما قبل ا ل ن ب و ة حيرتون ا والحيرتون يرمي الضلط ووجد ك ض ا د ا تهدى أ و ل شيء أ و ل نور من أ ن و ا ر ا ل ه د ا ي ة نزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق لذلك يقرا معاني ا ل ق ر آ ن إ ن م ا تؤتى ك ا م ل ة خذ ا ج م ل ة ك ا م ل ة و ا ل آ ي ة ك ا م ل ة تجد معناها الشامل المراد اقضا ويغلظه من لدن رب العالمين ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق كالممكن ا ل يقرا باسم ربك ونجد الذي خلق ولكنه جاء به ل أ ن م ح م د بن عبد اللعنه ه كان يبحث في المخلوقين ط ب ع ح إ ن م ا كان ينظر من على جبل النور كما سمي ب ه ل في التاريخ الغار حراء وما ح ل ا ء كان ينظر الى الخلائق هذه جبال هذه وهاج هذه بطاع هذه غنم هذه ابل هذه سموات هذا ل ي س هذا نهار هذا برد هذا ح ر فكان يبحث عن الخيط ا ل م ا ظ م لهذه المخلوقات ا ل م ت ف ر ق ة ا ل م خ ت ل ف ة فهداه الله إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة ا ل أ و ل ى ا ل م ط و ق ة ا ل و ا ح د ة وهي توحيد الله من حيث هو رب خالق ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق أ و ل حقيقه ة ف ي ه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ا ل أ م ا ن ه اذن ا س ت ج ا ب ة للرب الخالق、اشتجاد. واداء لحقه حق الخالقيه غير معقول. غير معقول ان الناس هكذا يعيشون في ل ر ق ى المهلم وهم يعلمون ع ل المسلم ح ق ي د ة أ ن ه م مخلوقون لله أ ن ت الذي تعتقد أ ن الله خلقك ولا تؤدي لله حقه سبحانه من حيث خلقك ف أ ي انكار للجميل هذا واي ا ن ص ر ا ن إ ن م ا ا ل إ س ل ا م أ د ا ء لحق الله كل ا ل إ س ل ا م ا ل ا م ا ن ة هي ق ص ة الدين و ق ص ة الخلق وهما قصتان يؤديان إ ل ى ح ق ي ق ة و ا ح د ة ق ص ة الخلق اي ق ص ة خلق الله ا ل أ ك و ا ن بما في ذلك آ د م عليه السلام وذريته إ لا يلقيان ق ص ة الدين ق ص ة الرساله من الحقائق ا ل أ و ل ى التي أ و ت ي ه ا أ ب و ن ا ادم عليه السلام إ ل ى خ ا ت م ة الحقائق التي اتيها محمد بن عبد الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حقيقتان وصديقتان متكاملتان تطيران إ ل ى ح ق ي ق ة و ا ح د ة الخضوع لله الواحد ا ل ق ه ا وظلم فعل ظلم أ ن يشرك ا ل إ ن س ا ن بالله عزيز كبير ا ل ق ر آ ن فعل ا ل ه ا ز والله لو يتدبر القران لكان فيه الشفاء تام ا ل أ ك م ل لكل من في قلبه عزه ان الشرك لظلم عظيم حقيقه ة الله عز وجل خ ل ق ه وخلق لك、خلقه. وهذا شيء عجيب خلقك وكان يمكن أ ن يخلقك ل أ ن ه سبحانه وتعالى ي ت ع ل ى ما ي ش ا ويختار ولا يخلق ل ه لكنه خلقك وخلقك لك هو الذي خلق لكم ما في الارض ج م ي ع في نعم و أ ر ض ا ء وطيبات وانعام ونعم, ونعم إ ل ى غير ذلك مما ن وصف في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وتجد كل ذلك ميسرا مضمونا باذن الله ثم بعد ذلك اشكروا غير فطره الانسان ترفض الفطره الربانيه في النفس الانسانيه ترفض ان يقدم الشر والنكران والفساد لفاعل الخير هذا التعامل م ث ل ولله المثل ا ل ع ل ى ولمشاهدته الامثال صور واحد ولله المثل الاعلى فعل فيك خيرا اهدالك مفعلك ن ف ع ك من ف ع ل منافع الدنيا شعور بنوعين من الحق له عليك وتجد انفك لا ر ا ح س ن ك حتى تسدي له مثل الذي اهدالك أ و أ ز ي د ك وهذه ف ط ر ة ع ج ي ب ة في ن ا تجد مثلا أ في البطيخين ر منهم و ن هديه وضعت بمنزلي ولكن ل منظرن س أن تعرفوا فائد هذا اللقاء كذلك ف أ ن ت ا أ ن تثبي له هديه مثلها واحتمينا ه وعلى كم ع ان تقول له جازاك الله خير استرتاح نحبك ما قلت هذا ما سيجرى اذا كان ذلك كذلك فرب العزه وله المثل الاعلى كما انا الذي افدى لك ما لا يفدى اعطاك الحجل لما لا ينجيش وحدك ويعطي انت خلقك وخلقلك خلق ولا تستطيع ان تتصور في نفسك عدم ذلك وان حاولت اصبت بالصدى يعني لابغي تخيل رسمك يشجع خطرا عدوك م حاول حاول أ ن تتخيل انسك لم تخلق اصلا تجد و فجاه خلع في ا ح ر ف ولذلك الله عز وجل أ م ر الناس ب أ ن يتفكروا في هذه ا ل ح ق ي ق ة التي قلنا و ن ا درنا يتفكر ف ي ا ل ن ا س الناس, الناس يتفكرون في ازمنتي ث ل ا ث ة ماضيهم م ن ه ر ت لا ت ت د ب ب شنو قالوا دازعني لا دا خير نشكيل ذكريته ا ويتفكرون في حاضرهم حالهم التي يعيشون ف ي ه ا ويتفكرون في مستقبلهم اقدرهم ا ل ل لك فيه ر ح ل مما قبل ق ب ل م ر ح مرحلة ل بل قبل ة خرقك خرق الله إ ن ن س ا م ا و و م ن ط له عز عز وجل ويتلف من هو قوله عز وجل منطلق من أحد هلت على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ك ا ب ي ر عجيب لم يكن شيئا و م زاد مذكورا ما كناش زياده ا ل خ ر ط تدل على شيء ا ممكن يقول هلت على ا ل إ ن س ا ن حين من الدهر لم يكن شيئا ولكن قالها مذكورا أ ي عدم من دون الانسان سمي أ ع ط ي ه س ك ي ن لا تستطيع لا لفظ له في ا ل ل غ ة وهو العدن هذا العدن ما عندهش لفظه التي تشخصه هذه اضافه مطلقه ولكن عدمك أ ن ت بالذات يسمه كيف اكون م ت ك و ن ما اكون لم تكن قال شيئا وجاء به على سبيل التنكير الدال على ا ل خ ل ة ومن تشتم وتخيل ا ل ع د م عند علماء المنطقي مستحيل ي ع ن ي ا ل إ ن س ا ن لا يمكن ان يخيل ان يحضر ص و ر ة الدماغ اليهوديه ل أ ن العدم هو عدم الوجود هو اللاوجود لا ت س ت ط ي ع أ ن ت ص د ي ان تكون هناك ندم اشياء ا خ ر ن ولكن ما ا معنى لن ي تكون م ع م هناك اشياء ي ت ع ه م ا نعطي ليس المثال إبان واحد ضربة ش وفي اخرى ل لامة لا و ق ت تهد تستطيع ي ي ل دماغ مدعك لا تستطيع وقرأت في في ونجد ه ذ ل أ ن ك كلما استحضرت أ ش ع ة الشمس ذاب الظلام من ب ي ن ك وكلما استحضرت الظلام الحالي الشديد سواد ذابت الشمس و أ ش ع ت ه ا من ذهنك الجمع بينهما مستحيل ربنا عز وجل سبحانه وتعالى ي ض ر ك العدم ل أ ن ه خلق ا ل أ ك و ا ن جميعا من عدم هذا ع ا ى الانسان حينما ن ي د ر ي لم يكن شيئا مذكورا واذكر وجودك في اللاوجود في مرحله العدم لا تستطيع لم يكن شيئا مذكورا ذكر ذلك غير ممكن من ل ع ق ل ا ل ب ش ر في عجيب ا ل م وبمقتضى هذا حملنا ا ل أ م ا ن ة و ح م ل ه ا وشهد ا على ن ف س ي بها شيء طبيعي ل أ ن ه أ ي الانسان يدرك ربه عز ن وجل إ د ر ا ك خ ا ل ق ي ة أ ن ي يدرك خالقيته من مخلوقيه فيدرك ا ل خ ا ل ق ي د ي الله ل ن س و ن هو مخلوق أ ن س ت بربكم أ ي بخالقكم ومولاكم الذي أ ن ش ا ك م قالوا بلى شهدنا ا ل ش ه ا د ة التزام هذا مفشي البشريه ش ه ا د ة التزام شهدنا أ ن تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة شهدنا ا ل ح ك ا ي ة القران ي ر س و ل ا ل ح ك ا ي ة شهدنا كلام الناس ذ ر ي ة آ د م ا ل إ ن س ا ن أ ن تقولوا قول الله عز وجل ف الله عز وجل يحكي كلام الناس ثم ا س ت أ ن ف وحوار بين الرب عز وجل وبين خليقته من البشريه انت بربكم هذا كلام الله طبعا قالوا ب ن ا هذا كلام الله حكايه أ ي أ ن ه يحكي كلام ا ل إ ن س ا ن وذريته قالوا ب ن ا شاهدنا ثم ا س ت أ ن ف ل ح ق ق سبحانه ن تقول و ا يعني أ ن ت تفيد التنبيه ب ن ع ن ى النبي أ ي اياكم أ ن ت ن س ر و ا هذا و أ ن تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا كنا عن هذا غافلين ن ت م شهدت وقريت وعقلوا هذا المعنى البسيط ان تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا كنا عن هذا غ ا ف ل ي فهو يسكن قلوبكم يسكن عن هذه ا ل ح ق ي ق ة ح ق ي ق ة تحبسون قلوبكم وافطاركم كل مولود يولد على الفطره فطره هل و بالا شاهدنا هذه ا ل ف ط ر ة التي يولد بها ا ل إ ن س ا ن وحينما يعانج هذه ا ل ح ق ي ق ة ب ا ل ت أ ث ي ر ا ت ا ل خ ا ر ج ي ة من ا ل ت ر ب ي ة السيئه عن اليهوديه او ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ و ا ل م ج و س ي ة أ و ا ل غ ف ل ة ا ل ش ا ر د ة عن باب الله التي هي حال أ غ ل ب الناس من المسلمين اليوم ف ذ ل ك لا يكون مع ذلك حجه له يوم ا ل ق ي ا م ة لا ي م ل ه حجه يقول يا رب انا ر ب و ن ي ان ترى وصلاتهم تراني ن د و ذ ا ل ل ه ق ل ا اربوني ان غ ف ل ي ن و ص ل ا ت م غفل لا ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن ك ا م ل في قلبك ت أ م ر ك في أ ن تبحث عن ربك لتعرفه ي وكذلك كان الناس ممن أ ر ا د و ا الحق و أ ر ا د و ا ا ل ح ق ي ق ة بحثوا فوصلوا فتور كان يهودا أ و نطارا أ و مجوسا أ و مسلمين غافلين ب ع ت و ا عن ذ ن ب ا ل ن د ا ا ل ذ ي ي ن ط ل ق من وجدان الانسان كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة هذه ا ل ف ط ر ة ف ط ر ة الالتزام ف ط ر ة ا ل ش ه ا د ة و ا ل إ ق ر ا ر قالوا ب ا ل س شاهدنا ذلك من مقتضيات ا ل أ م ا ن ة فعجيب ف ئ ب ا أ م ر ن ا حينما نكون م د ر ك هذه ا ل ح ق ي ق ة من خلال كتاب ربنا ا ل م ي ص ر للذكر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مبتكر كل شيء يسير في كتاب الله عز وجل ل إ ي ق ا ظ الاحساس لديك أ ي ه ا العبد في ا ل أ م ا ن ة التي حميتها وحملتها وشهدت ر ر ت على ا ل س ك ك ف تقول لربك يوم ا ل ق ي ا م ة حينما يجدك قد خلطت في عقيدتك أ و خلطت في ط ل ا ت ك أ و خلطت في زكاتك <تصفيق> هذا الامر حول ز ك ن الأسئلة ت العجيب ر كثير هذا الإحساس ل يخزين ت ا ل و ن وبعضهم يدل يقلبون على عدم ا ل إ ش ع ا ع عدم ا ل إ ح س ا س بهذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل خ ط ي ر ة في الدين الامانه ن ع ذلك الحق تكونوا كيح وتبدلوا وتقوموا بتطلوا طيطان ما نشرى عن ذلك حق الله حق ا والغفله عنها والتلاعب بها و إ ن ك ا ر ه ا خيانات ل أ ن ه شيء طبيعي ضد ا ل أ م ا ن ة الخيانه ة الا ان تكون امينا و إ ن أ ن تكون خائنا ويال المصيبه حين تكون ا ل خ ي ا ن ة م ت ع ل ق ة ب خ ي ا ن ة الله ورسوله وتقولوا أ م ا ن ا ت ك م إ ن م ا خ ي ا ن ة ا ل ا م ا ن ة أ م ا ن ة الله عز وجل و أ م ا ن ة رسوله إ ن م ا خ ي ا ن ة ذلك معناه راجع أ س ا س ا إ ل ى اضاعه حقوق الله مما نزل في التكاليف والتشريعات ا هذا ا ل م ا ل المحرمات هي أ م ا ر ا ت وعلامات تحمي حقوق الله عز وجل ومن حقوق الله حقوق عباده ي العبادي تعطي ذي حقين في الحقوق الله الله فهذا الأمر أو بهذا الأمر صار حق الناس لما كتاب الله حقا كله لله تقول إلى لأن وجل لكل وصلة رسوله ل ل حقوق حقوق حقه حق أو أمرك عز شرع أن فعدم أ د ا ئ ك حق أ خ ي ك المسلم معناه أ ي ض ا ان هناك لم تؤد ي حق الله و إ ن م ا الفريق بين حق الله وحقوق العباد لدى الفقهاء ت فريق ت ع ل ي م م ن ه ج م اما ا ل م ق ا ط د الشرعيه فلا فرق في شرع الله ندم انه شرع بين حق الله وحق امري ل أ ن الله إ ذ ا أ ع ط ى لي ش ي ن ا حقا فهو حقه فحقوق الفرائض و ا ل م و ا ل ي ة ا ل ل ي نعد بها صحيح أ ن ه أ ض ا ع حقوق الناس ولكن قبل ذلك أ ض ا ع حق الله ست شيء الله اعطى السلطان عبديه فقد أ ض ع ت حق الله في ا ل شيء ر كونه شارع لنا من دين ما شرع ز وقيس ج ل و على ذلك كل أ م و ر الزكوات الصدقات وكل العبادات حتى المباحث الذي يعتقد بعض الناس أ ن ه د ا ئ ر ة ا ل ا ت ش ر ي ع ه هذا غلط يقول المباح هو ذ لك ما كان لما يشتري ع هذا غير واحد و إ ن م ا يباح تشريع وما تفهم تشريع يعني لما يقول الشيخان فهو أ م ر أ و زبون لا يفعل فهو ك ر ا ه ة أ و ت ح ر ي ع و كما يخيرك بين في الفيرم ر ش الحكس ذا ش ي ع ا تركي ي ع شريعه ن بلفه لا يدل عليه يدل عليه أ ن ه لا يجوز لك ولا لاي مسلم أ ن يحرمه يا أ ي ه ا النبي ه لا تحرم ما أ ح ر م الله لك هو النبي صلى الله عليه و س ف أ ر ا د أ ن يمنعه عن الشيخ فانكره الله عز وجل عليه وعاتبه ف ي ه ف إ ن م ا المباح ما أ ب ا ح ه الله لا ما ابحثه أنت انت يجوز لك ولا ج ه انا ل الشيخ المباح من الله حرمه توجده أيضا فإذا أحقان قلق من ليحمينا على ك ت ف ه وذيته ن حقوق الله كلها وذلك مقتضى ا ل ا م ا ه يقف عند الواجب وقوف وجوه وعند المنجوب وقوف ندلين وعند المباح وقوف إ ب ا ح ة لا يزيد ولا ينقص وعند المشروه وقوف كراهتين وعند المحرم وقوف شرين وهذه احكام الخمسه قخده من كتاب الله وسنه رسول الله استقراء من ينازع فيه أ ح د م ا ل ع ل م ا عبر التاريخ والاستقراء مفيد للقطعه ما عندكش فيه مجال للظن أ و الشك اذن تبين ان الدرب الاحم الامان والعلامات العرى هي لها باش ت ن ز ه ا هي أ ح ك ا م الله عز وجل شريفه ذ ه ا ل أ ح ك ا م اذا استجب لها في عقيدتك وفي عباداتك وفي معاملاتك كل ذلك فيما بينك وبين سواء من خلقه على قدر و ث ا ئ ك تكون أ م ي ن ا وعلى قدر خرمك لذلك تكون حتى ذلك نعوذ بالله من اكشف اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا لك للشاكرين و ق ل اللهم وسلم وبارك على سيدنا و ل ي ن ا واخرين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ش ل ي ن ا و آ خ ر الاوان